هنا على رغم انها سمعيني كويس ولا صوت واضح الصوت واضح الصوت واضح يا بنات طيب الحمد لله يبقى اول نقطة لابد بد ان تتعلميها كمعلمة ومتعلمة للقرآن كيفية اتمام الحركات وعدم اختلاس الحركات من فتح وضم وكسر شرط حطلها شرط معاكي دون المبالغة بقاش فيها تمطيط يعني بدون تمطيط حتى لا يتولد عن الحركة زيادة يتولد مثلا عن الكسرة ياء بعض الناس اللي بتقرأ بسم الله تقولها بيس, بيس بخطأ باء مكسورة في المخرج كما ذكرت في الأسبوع الماضي مخرج ثم سين ساكنة يبقى بسم على طول بسم الله بسم الله مش بيس ما تزوليش ياء بعد حرف الباء المكسور او مبالغة في ضم زي بعض الناس اللي بتقرأ كنتم لان هي تعلمت اتمام حركة الكاف بالضمة يعني لما بتيجي تقرأها وتقول كنتم بتقرأها ازاي تقول كون كون بتزود واو مادية طبعا وهذا خطأ المفروض انك تقرأي الكاف زي ما انك بتقرأي كونو صحيح لكن بدون مبالغة يعني تقولي كون ترجع لطول ما تضمة المحكمة الانوان ساكنة ارجعش فيها يبقى كنتم كن جربي معايا كنتم طيب وكذلك بالنسبة للمد بالالف البنات وهي بتقرأ اعوذة لشدة مبالغة الفتحة لما تيجي تقرأ كلمة اعوذة بدلا ما بتقرأ طبعا المفروض ان انت عارف انا استفضت في في حديثي عن كيفية قراءة الفتحة الصحيحة وخطواتها مفروض تكونوا مذكرينها اكتبوها لي لو سمحتوا تبولي كيف تقرأ الفتحة الصحيحة مفاكرين؟ ولا لا قبل بداية الدرس الجديد يا ريت نعمل المراجعة على الدرس السابق عشان نبقى ملمين بهذا و. فتح الفكين نعم فقط مشرفة الحرقة اللي بتقول فتح الفكين وباية البنات ها رفع الصوت لاعلى لا تصاعد. تصاعد افضل تصاعد الصوت لاعلى نعم تباعد الفكين مهم جدا ها تصاعد الصوت نعم ارخاء او ارتخاء اللسان صحيح فتح ايه الجوف والمخرج احسنتي في حاجة تانية برضو المفروض ان انتو بكتاب دهاش اللسان لأسفل فاطمة علي محمد اللسان لأسفل لأسفل اي حد للامالة ولا باعتدال جهر طيب عدم كسر الفك مهم جدا تقولي عدم كسر الفك السفلي اني فك السفلي ولا العلوي انت ولا قولت لي عدم كسر الفك ساره عبد السميع قلت عدم كسر الفك اني فك السفلي يا بنتي عشان تبقى محدده عدم خروج هواء الاخت قالت جهر نعم والمفروض المفروض ان انت ما جبتيش اهم حاجة كمان فيها ان الحرف الرقيق اللي قبل المدل الاول الحرف اللي انت بتقرأيه المفتوح تديله وسطية وسطيه لبارس ولا سواد لا هو آ ولا هو آ هو آ باعتدال البعض الناس لما تيجي تقرأ زي كلمة أعوذو بتزود فيها أيوة فعلا لا برسا ولا سورا لا شدة رقة ولا شدة تفقيم لا بعض الناس هم تيجي تقرأ المد الفتحة بتاعة أعوذو بتقول آعو آعو شوفي زودت ايه أزادت مد زادت مد فبالغت في الحركة يبقى لازم تكوني متقنة للحركة فتحة فتحة بدون زيادة الكسرة كسرة بدون زيادة الضمة ضمة بدون زيادة عشان ما يتولدش منها حركة ولذلك اللي بتقول اعوذوا كده صح ابدا هي زودت مد زودت على الهمز على الهمزة المفتوحة امتداد ليها فاصبحت بعد المد بعد الهمزة زودت مد طبيعي حركتين هذا وأصبحت مد بدل فقرأتها لاعوزو خطأ مفروض تقول أعوزو الصحيح أعوزو بفتح الهمزة بس بدخل على ضمة العين ما بقولش أعوزو أعوزو المادة دا بيس المادة دا مبلغة. يبقى دي النقطة الأولى في عوja شديدة اتمام الحركات واتكلمنا فيها الأسبوع أو الدرس الماضي وعدم اختلاسها من فتح أو ضم أو كسر النقطة الثانية في في التجويد في اتقان التجويد معرفة وتحقيق مخرج كل حرف مخرج كل حرف وتحقيق المخرج عند قراءتك للكلمة القرآنية لان بدون معرفة وتحديد المخرج لما تيجي تقرأي لي مثلا حرف زي الهامزة لما كنتيش عارفة ان الهامزة من اقصى الحلق وكذلك الهاء بتجيبي الهامزة بنسميها عيمة او مسهلة تقولك أعود تقولي اعوذ عيمة والصحيح شوري كده على اقصى حلقك وقرأ الهمزة أعوذوا, أعوذوا يأتيهم المؤمنون تحقيق مخرج أو مكان مخرج كل حرف طبعا هنتكلم إن شاء الله عن مخرج كل حرف دلوقتي مش النهاردة يعني بإذن الله هنستكمل كده بإذن الله خطواتنا لحد ما تعرفي كل مخرج فين وأخطاء الحرف ده إيه النقطة الثالثة في اتقان التجويد لابد ان تعطي كل حرف صفته الخاصة به وتكون الصفة ظاهرة بوضوح عند الحرف الساكن يعني مثلا ما اجي اقرأ حرف زي مثلا ها ساكنة مثلا ايه في كلمات القرآن ها ساكنة ها هتودي كلمة من القرآن بهاء ساكنة هاق ساكنة به لو قفنا عليها به لو قفنا عليها يبقى خلي بالك انك وانت بتجيبي الحرف الهاء ده لو قلتي به لو قلتي به احسنتي الالت اهدنة اوضح لان انت بتقي لان اهدنة دي فاصلة الكلام ازاي تفصليها عن حروف اللي بعد كده ازاي تحددي صفاتها ازاي تجيبي صفات جريان صفه الهاء ده هذا مثال وليس على البال يعني مش على الحصر يعني لكن مثال الهاء وانا بقرأ مثلا اهدنا ازاي افصل الهاء واجري صوتها واجري نفس فيها عن الدال افصلها عن الحرف الذي يليها او الذي قبلها ولذلك اعطاء كل حرف صفته الخاصه به وتظهر الصفة بوضوح في الحرف الساكن كما نقرأ كما كنا نقرأ اهدنا ين هونا اللي قالت ينهونا عنه لو قفنا عنه الهاء الأخيرة لكن الهاء الأولى طبعا ايه ينهونا الهاء الأولى طبعا ايه مفتوحة الخطأ او اتقان التجويد او الخطأ اللي الامر اللي لابد ان تهتمي به جدا عند قراءتك او تعليمك وتعلمك وانت بتبصي بتشوفي بتلاحظي بنتك اللي انت بتعلميها او انت نفسك وانت بتتعلمي مسك المراهة معك اعطاء الحرف او اعطاء الشفتين والفكين واللسان الشكل الصحيح عند النطق باي حرف الشفتين زي ما بقرأ الحرف المفتوح بتحسي شفيفي بعدت عن بعضها الحرف المضموم شفيفي ضمت لقدام بس بدون جز زي ما قلتلكم الاسبوع الماضي ضم وضمدها لقدام كو كو كو عند النطق بقى مثلا بالحرف المفتوح ازاي شكل لساني في الحرف ازا ما كانش اللسان مخرج في هذا الحرف ازاي شكل لساني بيبقى ارتخاء لساني وشكله ولا مقعر ولا محدب ولا متشنك كما ذكرت في الاسبوع الماضي ازاي الشكل اعطاء الشكل الشكل ازاي بعض البنات بتقرأ وشفايفها مقفولة في الحرف المفتوح بقول لها عشان كده يا بنتي من غير ما تقولي من غير ما اسمعك من على بعد انا شايفة ان انت احكامك غير كاملة لاني شفايفك ما شفتهاش بعدت في الحرف المفتوح بس بعض خلي بالك لا بيقعد بعد معتدل ما تكونش لهي برضو برده لا شده لا لا برص ولا ايه لا شدة شده فتح ولا شدة اغلاق لا تبقى اعود وأ... ا ا ولا تبقى اعو ولا تبقى فتحه شفايفك على اقصى ما يمكن الاعتدال في كل شيء هو الصحيح الاعتدال في كل شيء هو الصحيح الأخ الأمر الآخر أو النقطة الخامسة خامسة في إتقان التجويد وده كثيرات منا بتفتقد المسألة دي أو ما بتجيبهاش إعطاء الحرف المشدد زمنه ومراعاة أنه حرفين حرف ساكن لما باجي أقرأ الحرف الساكن الأول في الحرف المشدد إذا كان طبعا مش ضم مش مش بالواو برجع شفهايفي فيه وأوضح صفاته لازم الخطوتين دول يتموا في الحرف المشدد لازم وبعد كده أجيب الحرف المتحرك بعد كده أحرك الحرف أو أقتيب الحرف المتحرك نقطة أخرى من نقاط الإتقان في التجويد التمييز بين دباب يا بنات باف الشاطبية باب الفتح والتقليل والإمالة أميز بين الصوت إزاي بقى عندي صوت حساس إن أميز الحرف المفتوح من غير ما انت البنت تشوفيها من غير ما... يعني من خلاني النت انت بتسمعي البنت على النت انت حسن البنت دلوقتي وهي بتقرأ فتحة قالت أعو... اعوذوا أعو... ماذا فعلت اعوذوا عملت ايه البنت دي انت دلوقتي مش شايفيني بس سمعيني اعوذوا عملت ايه في الهمزة عملت تقليل احسنتي لانها نزلت ومادة الهمزة ان هي نزلت هي نزلت هي نزلت اللي هي الفك السفلي لأسفل ولذلك يعني وهي بتقرأ ال, ال, ال وهي بتقرأ الهمزة نزلت فكها السفلي مع معنى الهمزة مفتوحة فأصبح الفك السفلي نازل أكتر من الفك العلوي فدخلت في باب ايه تقليل ولذلك بقت آء والصحيح آء معتدلة آء الخطأ آء آه هيدخل فيها صوت الياء او صوت الكسرة خطأ امالة الهمزة امالة الهمزة يعني وديتها عند الكسرة او الياء والصحيح تقرأها من مخرجها من الحلق وتفتح لفوق ا الصوت يتفع كده يبقى هي لازم تميز بين الصوت الصوت نفسه الصوت به مشكلة اللي بتقول لأخت بتصوت ها الصوت عندنا كويس انت عندك الصوت حبيبتي صحيح انت الصوت عندك بيه مشكله صوت عندك انت يبقى يا بنات خلي بالك التمييز بين الفتح والتقليل والاماله حتى وانت بتسمعي لبنتك على النت تسمعي صوت الحرف تسمعي صوت البنت مش لازم نشوف شفايف ولا يكون عندها كاميرا ولا ابدا بس مجرد احساسك ان صوت نزل تحت عند الفك السفلي واللسان نزل تماما نزل نزل باستفال شديد للفك السفلي هتيجي هتجدي نفسك البنت الوقت بتقرع في حروف هتقرع مثلا با با با با توليت با با شايفة الباء فراحت فين با خطأ رفع الصوت فعادي صوت لاعلى في الفك العلوي با با با با وهتولي المد بقوة المد الطري اللي بعض البنات قرأيته في الأسبوع الماضي بمادة ضعيف مرتخي المد به جهر يا بنات با با به جهر والجهر يعني ايه اعلان صوته جاي واضح يبقى لازم يكون عندك تمييز صوتي صوتي مش لازم طري لان ممكن الانسان يكون بيصلح وهو لا يرى يبقى لازم تميزي بين صوت الفتحة با وصوت التقليل فيها با وصوت الاماله فيها با يبقى في بعض البنات عندهم معظم معظم اللي بيبقى عنده بهذا الباب بيبقى عنده التقليل يقولت بابا دابا ا نا ن الناس أن النا. خطأ خطأ في تقليل لأن الصوت نزل عندك في فكك السفلي لو غممتي كده وسمعتي تقولي نا آذة تحت فعلًا يبقى نا متصاعد لأعلى نا نا ده مش مفخم المفخم نا يبقى وأنا بقرأ لابد أن أميز صوتيا بين التلت أصوات دي. الفتح التقليل الإمالة كلام ده سبق في الأسبوع الماضي وعلى الرغم من ذلك لقيت برضو بنات بيقرؤوا لي لما قلت لهم في نهاية الحلقة قرأوا لقيتوا برضو بيقرؤوا لي بالإمالة ما حضروش من بناية الحلقة إما مش قادرين يميزوا بين الثلاث أصوات الفتحة هكذا أعوذوا, أعوذوا. التقليل أعو أ بقى فهياء أعوذوا أ رحت تعمل شفايفك محدبة لأسفل كده أ أ لسانك أ خطأ الثالث أ ان شاء الله ما يكونش عندنا اللي يكونش الموجودين عنده بعض بعض البنات على فكرة عنده إيمالة كبرة يعني يبقى لابد للمعلمة أن تميز بين الثلاث أصوات الحاجة الإتقان أو النقطة التي تري ذلك في الإتقان أيضا معرفة أخطاء قراءة كل حرف أو النطق بكل حرف يعني أمسك حرف حرف وده طبعا هدول لكم حرف حرف ان شاء الله حرف حرف مداية من أحرف الحلق زي مدتكم انا ابتديت فعلا انا استرعت جدا ان انا اديكم اول مخرج اللي هو قبل حتى ما اديكم مبادئ علم التجويد لان يعني هلني جدا فضع القراءة كلها بالامالة فقلت الحق نفسي بداية عشان يبتلوا يتابعوني اديهم مخرج الجوف علشان يبتلوا يصححولي المدود علشان يقرأوا معايا بعد كده إن شاء الله بإتقام وبعد كده هديكوا المبادئ وديكوا كل حرف هدخل بعد كده على حروف إن شاء الله بإذن الله مخرج مخرج وديكوا كل حرف في مخرج سواء المخرج خاص أو مخرج عام كل خطأ وتطبيقه والصحيح فيه إيه والصوت الصحيح إيه والخطأ اللي هيقع في ذلك الحرف إيه وإصلاح ذلك الحرف إزاي يعني النقطة الأخرى يا بنات إني لما بنيجي نقرأ اللي هو أسألكم في صفة الخفاء ودوارد عنك جدا عن كثيرات في عثناء القراءة البعض ما بيقدرش يقول لي آه الخفاء اللي هو الإخفاء الخفاء هي الإخفاء الخفاء ليس هو الإخفاء الخفاء صفة صفة ضعف في حروف المد الثلاثة والهاء وذكرتها في الإسبوع الماضي أو قبل الماضي إنه عدم إعطاء حرف المد زمنه الطبيعي مثلا بديله الحركتين بتوعه زي بعض الناس لما تيجي تقرا تقول لاني مثلا كلمة ذلك بسرعة بتروح رايحة على فما فمبتجيبش المادة بتاع ذلك ذا لفوق ذا وتقرأ الذ وسطا لا بصر لا برص ولا سوادا ما تقولش ذا ما تنزلش فكك السفلي ده حرف مفتوح ليه بتنزل فكك السفلي بهذه الصوره الشديده والحرف بتاع ذا مفتوح صوته الفوق ذا لك ذا لك يبقى ذا ذا سناني من جوه بتبعد عن بعض اهي عشان افتح فكي من الداخل افتحي يا بنتي فكك من الداخل ذا لك ما, ما تجبيش شفايفك عرضية ذا ما تتوسعيش شفايفك ارفعها الفوق تحت باعتدال سوي بين الشفا العلوية والسفلة تماما ولذلك لازم اميز ان الخفاء في صفات الحرف حروف المادة الثلاثة بعدم اعطاء زمنهم ذا ذلك يؤمنون نونة الوقت بتاعت يؤمنون او لما يجي اقرأ مثلا ايه كلمة اللي هي المادة باليا في اي كلمة إن الذين زي كلمة الذين الذين يبقى لابد أن أميز وفي الهاء قلت لكم في, في الأسبوع الماضي إن كثيرات منكم بيقرأ الهاء عيمة مش موجودة من مخرجها أصلا دي أقصى الحلق دي مع مع الهمزة دي بعيدة جدا دي عميقة جدا يبقى لازم أحددها وفيها صفة ضعف اللي هي الخفاء دي دي صفة ضعف على فكرة لإصلاحها دي صفة فيها لازم أرسم دايرة حوالين الهاء دي يعني أحدد مخرجها وديق عليها المخرج عشان تظهر لي هاء ما يظهرش فيها الهوى بس بعض الناس تقول هاء ها. عيمة وبيخبط بتخرج هوا لا سمعيني صوت الهاء صحيح ولو مفتوحة طلعها للفوق هاء هاء بها وبعدها مادة حركتين هاتين الفتحة في الهاء ودييني المادة بعض الناس بتقرأ المادة اللي بعد الهاء لان الاثنين حروف ضع. لان الاثنين فيهم صفة الخفاء المادة بيه خفاء بيضيع المد الماد والهاء بها صفة خفاء عدم عدم حصر المخرج الاثنين بيديوع تقول لك بها بها لا الهاء محصورة محددة صوتها باين ولا بتجيب المد اللي بعدها الطبيعي حركتين فعشان كده بيبقى قراءتك فيها ضعف شديد بها تسمعي صوت الجهر في المد واضح ده خطأ اخر وهو صفة الخفاء في حروف المد الثلاثة وفي الهاء وفي حرف الهاء وتميزها عن الاخفاء اللي بالهامة الاخفاء دي من ايه من احكام النون الساكنة وحروفها هنتكلم عنها ان شاء الله بعد كده حتى الاخفاء يا بنات كثيرات مننا بيقرأ الاخفاء انا بكلمش الوقت على الاخفاء الاخفاء اللي هو النون اللي بعده حروف الاخفاء بيقرأها بصوت غير صحيح غير صحيح يعني انا عايز اقولك مثلا في يعني حاجة سريعة كده مثلا مرت كده عليا مثلا بالامس مثلا البنت بتقرأ مثلا تقول ايه من شاري من شاري صح كده قرأتي من شاري عملت ايه كده عملت ايه هنا في قراءتي للاخفاء ده ده الاخفاء ولا خفاء هذا اخفاء ام خفاء من شاري اكتبه اخطأت في ايه وانا بقول من شاري زتياء صح لا هي ما فش يا بنتي لا ما فش خفاء خالص ده هي فيها غنة دي فيها غنة يا بنتي الإخفاء في ما في المد أنا لك الإخفاء في المد دي إخفاء في الغنة الإخفاء في الغنة الإخفاء في المد فاللي بتعلق وتقول يبقى فيها خفاء ما فيهاش خفاء دي فيها إيه الإخفاء هي بتقول بنحصل إيه كسرت الغنة كده مين شرري ميشال ايه ده كده صح لا طبعا ما ادتش زمن الغنة ابدا مش حاجه اهو زي... من شار من شار كده صح انا اديت زمن الغنة لا طبعا المشكلة ان هي عملت حاجة مهمة جدا انتوا معلقتش معرفش ما اعرفش ما شفتش حد فيكم علق احكام المخرج برافو عليك شيماء عبد الجليل هي ما طلعتش فكاها عشان تجيب النون الساكنه عشان تروح الغنة يا بنات هي قالت ما زالت فكاها السفلي تحت في الغنه بتقول مي ما مي... كده صح؟ لا طبعا تكسر لي الميم وتطلع لي على كأنها رايحة على نون ساكنة إحكام المخرج صح؟ شي ماء ممتاز وبعد كده ما جابتش جزء الخيشومي بعد الأول تروح على الغن على النون الساكنة بكأن شفايفك بتقرأ ساكن يبقى من من شري تطلع فكك لفوق تاني كأنك هتقرأي حرف ساكن وطرفك صح ما بيروحش عند النون الساكنة طرف لسانك بيبعد شوية عن النون الساكنة لكن فكك فوق كأنك بتقرأي نون ساكنة وبعد كده بتطلعي تجيبي الجزء الخيشومي عشان تقرأي من صحيح من, من شري رحبك في فتحة أشين بعد كده ماشي يا بنات يبقى مراعاة الأخطاء اللي أنا كل ده هنعلمه وكل ده هنصلحه وهقرأ معاكم الإخفاء كلمة كلمة حرف حرف بحيث أطق يعني أطقن معاكم إن شاء الله كيف تقرأي كل كلمة فيها إخفاء قراءة صحيحة بكل حروف الإخفاء النقطة الـ او الالتقان او الامر الاخر اللي برضو مفروض انت يا معلمة مشكلة انك تبقى المعلمة نفسها عندها خنخنة ومنخيرها في خنخنة ولما سألها تقولي عندي زكام مالوش علاقة بالزكام يا بنات ابدا ده, ده هذا دليل دي هي بتؤكد لي كده مع سبق الاسرار بتؤكد لي انها بتمر على منخيرها في الحروف يبه هذا خطأ هي بتقولي انا فعلا مش واخد بالي ان المفروض ان انا ممرش على منخيري يبقى المفروض وانا بقرأ الخنخنة احذر جدا في حروفي بعض البنات بتقرأ الحروف كلها مخنخنة كلها طالعة من منخيرة كلها بتبتتطل بتجدي فيها صوت الغنة اذا كل الحروف بتمررها على منخيرة تقولك مثلا ايه عا عا عا عا والصحيح عا شوف تحت فين في الحلق إيه علاقة العين بالق منخير عا ولذلك الحذر من الخنخنة لأن الخنخنة من اللي هي أخطاء التلاوة بتيجي في المادة بصورة واضحة جدا تقولك أعوذو طلعت المادة من مناخرها ليه؟ لأنها ما فتحتش جوفها وما فتحتش للضمة فتحتش... ما, ف... ما جابتش للضمة التساع من قدام من شفهفها أعوذو عوو ما طلعتش المادة عميق فاستقربت مناخرها عشان كده بتطلع المادة مخنخن وكذلك الحروف بتقرأ الحروف بطراء وكل الحروف بتقرأ بطراء شديدة جدا، فبتقرأ الحروف أول حاجة أسهل حاجة أقرب حاجة البرة إيه؟ أقرب حاجة الشفاه مناخيرها؟ فبتشترك بالشفاه فمع مناخيرها فبيطلع الصوت. الصوت الصوت عندي ولا عندها برضو؟ الصوت سمعين كويس يا بنات واضح الصوت البنت اللي بتقول كذا الصوت من عندها حبيبتي اللي بيقطع من عندها يبقى مراعاة الخنخنة وانتي البنت او المعلمه اللي بتعلم بنتها حتى على من خلال يعني بدون ما تراها بتطلع منها ممكن جدا ان حروفها طالعه من مناخيرها ولا زي ما بعضكم كان بيقرأ بقول لكم حروفكم من, من من من انف الخيشوم لانك يا بنتي كل لو عارفه مخرج الحرف مش ممكن تمر على الخيشوم ابدا لان الخيشوم ده للغنه ليه بتمرري حرفك على خيشومك ليه بتمرري حرفك على مناخيرك طلعي الحرف بقوة ا ع ن ب كله بعيد عن المناخير كله بعيد عن المناخير بتغلقي مناخيرك اخيشومك بأيديكي وتطلع الحرف بقوة علشان يطلع الحرف بعيد عن صفة الغنة الملاثقة للحرف عند من يقرأ بالخنخنة ولذلك بنشاهدها جدا في كل الحروف كل الحروف بعض الناس بتقرأ حروفها كلها من خيشومها ولحد ما بتبتدي نقول لها خطوات الاصلاح ايه ان شاء الله بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يفتح لها ولا لنا فتح المبينا يا رب العالمين النقطة الأخرى يا بنات مراعاة بشدة الاقطاء التي نتعرض لها عند قراءة المدود وبالتالي احنا اتفاضنا منها الاسباح الماضي مش كده فهمتوها ولا في حاجة فيها مش مفهومة ممكن اعيدها اقطاء اللي بنتعرض لها اثناء قراءة المدود اثناء قراءة المدود إن كونت بتقرأ المد قلنا الأخطاء بتاعة الأسبوع الماضي وقبل الماضي المفروض مفهومه الحمد لله أسأل ربي أن يفهمكم ويعلمكم ويفهمني ويعلمني يا رب العالمين واجعلنا يا رب يرزقنا يا رب علما نافعا بس يرزقنا مع قلبا خاشعا اللهم ارزقني وارزقكم يا حبائي علم نافع بس بحق لو رزقني علف علم نافعا تفع به أنا وانتو يبقى لازم يرزقنا مع قلبا خاشعا لو ما رزقتيش مع العلم النافع قلب خاشع يبقى انتي لم ترزق لي شيء اسأل ربي ان يزقني وياكم علما نافعا يا رب العالمين تسأل كيف يكون الترعيد في المد؟ كيف يكون الترعيد وانتي بتقرأي المد يسارة بعض الناس تقول اعوذوا اعوذوا تلعب الواو مديها باستمرار اعوذوا بالله عملة زي ما يكون واحدة بترتعش في بعض البنات عندي كده اما تيجي تقرأ المادة حتى بالواو المادة الطبيعية تقول اعوذو حتى الشيخ الحصري بيقرأ المادة الطبيعية بصوت بصوت في صوت يعني بسيط بقول اعوذو بيدي فعلا حركتين لكن بطريقة غير منفرة لكن بعض الناس بتقرأها بترعيد كأنك بتقوعي كأنك بردانة اه معرفة انا عندي همز كيف اتخلص منه يا بنتي لتخلصك من الهمس لازم الحروف تطلع قوية تفردي صدرك كنت بتقراي وتقراي الحرف قوي وتجيبي المد زي ما قلت لك افتحي لي افتحي افتحي فكي من الداخل واقراي بعدم لو انت بتقراي بالتراوه كده بتراوه برخاء لازم يطلع معك همس وانت بتقراي حروف طريه بقولي لك حروف طريه بتقولي ا هات الهمزه من مخرجها قولي ا وحددي صوتها اه كأنك وتشفوتي الهواء للداخل مش للخارج اه يعني تتحسنتي تتحسني كده اكتر بتاعت الهمس دي حنان احمد اقرأي اه بصوت قوي معاكي ودخلي صوت ال... والهوا شبطيلي جوه اه اه ما ترخيش ال... ما ترخيص صوتك ال... ما تقوليش اه اه صح حنان احمد سمعتيني طبعا جربتي مع نفسك وخليت الصوت خليتك كأنك بتشفطي الهوا للداخل من زورك كده طيب هنكمل لان هي ما بتعلقش لا تعلق لا تعليق الامر الاخر يا بنات الاخطاء اللي بنتعرض ليها قلت لكم واضحه جدا جدا جدا لما بنقرأ الاخت اللي بتقول الترعيد بالواو زي ما قلت لك مؤمنون نون لانك مش جايب المد قوي يا سارة. لو قلتي المؤمنون افتحي افتحي من الداخل جوفك افتحي زورك وافتحي شفايفك المؤمنون اسمع صوت واحد مراعاة الخطأ الذي تلي ذلك او احكام او الاتقان في النقطة التي تلي ذلك وهي معرفة القلقلة صفة القلقلة بعض الاخوات مش عارفها على فكرة ومش بيعرف ازاي يقرأها ومش بيعرف ازاي يحكمها ومش بيعرف اخطأها ومش بيعرف حروفها ومش بيعرف درجاتها مش بيعرف كيفية الاتيان بالقلقلة فلا حتى نما بيجي بيقرأ القلقلة مثلا يقولك الحق يروح حامل الحق هو اخطأ في حاجات كتير جدا في الكلمة دي اخطأ انه ما عملش القلقلة يعني بعد ما بيقف المخرج بيفتحه مرة واحدة المفروغ ييفتحه ما متدي الزمن بين الساكن والمتحرك عشان تدي القلقلة تدي الزمن عشان تيجي القلقلة الحق الحق الاتقان في القلقلة اخطاء القلقلة الكثيرة جدا اللي بتقرأ القلقلة على كاس ولا بتقرأ شكل القلقلة أصلا ولا بتقرأ القلقلة في وسط الكلمة زي القلقلة في الحرف المشدد على آخر الكلمة كل ذلك لابد ان نعرف القلقلة وكيف تقرأ القلقلة وما هي اخطاء القلقلة إزاي أقرأ ولذلك لما تيجي دا... انت لما تجي تخلقالي مثلا حرف زي القاف بتقع في اخطاء كثيرة جدا فيه ازاي اول حاجة انك ما بيجيبش مخرجه في القاف تولي... صوتك بيبقى تحت حق حق شوف الخطأ حتى لو جبت الخلقالي فتحتها وبقفلتها بسرعة لكن انت اصلا يا بي انت ما بيجيبش مخرج القاف فوق الرسمة بتاعت التمانية اللي فوق دي اقصى لسانك عمل لاخر لسان عمل تمانية من فوق كده عمل زي اثنان الجمل الحق فوق الصد فوق انت نزلتيه تحت الحق تحت اسفل زيك انت اصلا من اول المخرج اخطأتي وبالتالي هقولك قلقلتك في الحرف عن القلقلة عندك والحرف غير صحيح مراعاة يا بنات النقطة الاخرى في الاتقان مراعاة صفة الاشمام عند الضم الشفتين في الحروف المفخمة فهمها ان بعض البنات لما تيجي ده الحروف المفخمة وده برضو وارد في البنات اللي بيقرأ عليا من خلال النت او في خلال هذه الحلقة ان كثيرات منهم بتقرأ ال... انا مش شايفاكم لكن الصوت بين جدا في الاشمام بتقول دي صا صو... صا صو... دي فيها دي صا صو... صا صو... اشمام الصاد مشمع بالضم مخلوطة بصوت الضم والمفروض اني هقول صا صا هعمل كل خطوات الفتح يا دوب هجيب مخرج الصد بإطباق الصوت الصوت خلي بالكم حرفه مطبق يعني صوته بنحاصر يقترب من الملحنك الأعلى لأنه مطبق ده هنك... نقوله بعد كده في الأقطاء بعد كده إن شاء الله أو في التعليم بعد ذلك لكن ما تقوليش صا قولي صا حسسيني إن أنت فتحتي حلقك في الفتحة الفتحة نص المادة مش إحنا قلنا كده حبيبي طب إزاي بقى صا وهي مقفولة كده وحلقك مقفول إزاي تبقى دي, دي فتحة خطأ صا صالح صالح صادقة ماشي يا بنات صفة الإشمام بعض البنات بيبقى تقولي ما فيه في مصباح ودبطول صا, صا صا صا اتضم من جوابا لسانها في انحناء كده في المسانها في عملها صا صا صا افتحي الفتحة اللي قلتلك خطوات الاتيان بالفتحة المفروض انك تكوني فهمة انك ازاي تفتحي اللي هي النقاط اللي سبقت وذكرناها مرات عديدة النقطة اللي بعد كده يا بنات في اتقان التجويد ازاي اميز بين الحرف المفخم المطبق والحرف المفخم غير المطبق وخاصة في الكسر لازم تكوني متقنة في المسألة لما تيجي تقرأي مثلا طا افتحي لها خلصيها من الاشماء من النقطة السابقة وافتح لها بعد كده بين فكيكي وسمعين صوت الفتحة صحيح وهاتي صوتها منحصل في الحنك الأعلى أنا حرفه مطبق يعني بيمشي الصوت عند الحنك الأعلى فوق كله كله كله طا فوق المطبق المفخم غير المطبق غير المفخم غير المطبق زي مثلا القا قا قا أنا بجيب المخرج بس بعليه لكن بقيت لساني مش طالع كله في في الحنك ما بقولش قا قا خطأ لانا كده عاملة في القف اطباق عشان كده لازم اميز بين الحروف المفخمة المطبقة والمفخمة غير المطبقة اميز بين مثلا ما اقرأ الطاء طاق كل لساني ماشي هو فوق عند سقف الحنك منبعك كده ماشي محازل سقف الحنك كأنه, كأنه بيوازي سقف الحنك واقول مثلا قا قا قا اللي مرتفع عندي ايه في لساني المرتفع في القف ايه يا بنات المرتفع في القاف ايه من فضلكم اكتبوا لي اقصى لسان والمرتفع ايه في الطاء والمرتفع ايه في الطاء في الطاء في الطاء ايوه فعلا كل اللسان لانه في الطاء أقصى مرتفع واللسان كله الصوت سبحان الله يبقى المفروض انك تبقي فاهمه ولذلك خاصه بعض الناس ما بتعرفش تميز اللسان كله احسنتي يا هدى اللسان كله يبقى واحنا بنتكلم يا بنات في الحرف المطبق المستعلى غير الحرف غير المطبق المستعلى زي الطاء والقاف مثلا لازم اميز وخاصه في الكسر اما اجي اقرا طي طا بعمل الاول الاطباق بعين بكسر لكن اما باجي اقرا القي بكسرها على قي قي ما تقولش قي قي ما تفهم ارتفاع بعين كاس ابدا اكسرها على طول عشان كده بعض القراء بيقرؤوها كي كأنها قريبة من من الكاف طبعا هي ليست كاف لان الصفات غير صفات دي يبقى دي خطأ ده امر اخر من امور اتقان التجويد الامر الاخر وده برضو كثيرات انا بستعجل في البداية كده لكن بعد كده كل نقطة من القضي ان شاء الله هنتناولها بافاضة باذن الله النقطة اللي تالي ذلك وهي الحذر الشديد من خروج صوت الصفير عند قراءة صفير عند قراءة التاء والكاف بيخرج فيها صفير التاء والكاف ازاي صفير هقولك ازاي صفير صفير ان الاخت إن اللي بتقول مثلا ايه ساكت ساكت سامعاني في الصفير ساكت لا طبعا هي مش ساكت ده كأنك بتقولي صفير ده ليس بها صفير لكن فيها خرجت كأنها سين وهذا خطأ وهذا خطأ ليس بها صفير المفروض انك تعملي ايه المفروض انك سبحان الله المفروض انك لما تيجي تقرأي حرف التاء له ولا تقفي على حرف التاء مثلا ساكن اهو زي سكت بتجيبي أول حاجة خطوة الأولى بتعملي ايه الخطوة الأولى المفروض انك لما تيجي تقرأي التاء تقفي على التاء سكت هتعمل ايه أول خطوة تعملي فيها ايه بنتي تعملي فيها ايه شد يعني تعملي حبس الصوت حبس الصوت احبسي صوت التاء بشدة الاول يبقى ساكت وتروح يطلع الهاء بعد ذلك شدة يعني ايه الشدة يا ما هي ماذا تعني الشدة حبس مش كده يعني حبسي الاول صوت صوت ما تخديش الصوت حقك ساكت ده لسه بيجري ده انت ما جبتيش اولا افريل المخرج احسن انت فاطمة يقفل المخرج تماما بييني حبس الصوت وبعدين بعد كده يخرج الهواء باعتدال بحيث مع ماشي صفير هواء هواء هوى لو حطيت ايديك بعد كده هيخرج هواء ساكت هواء وليش صوت صفير كثيرات عند القراءة بتقع في هذه الأخطاء الجالية في الحروف اللي هي الحروف اللي فيها شدة وفيها حمس من الأمور أيضا المفروض اننا نتقنها بداية حد ما ناخد كامل التجويد مراعاة مراتب الغنة وإظهار الغنة الغنة صفة قوة البنت بتقرأ علي وكل قراءتها بدون غنة كأن الغنة ملهاش زمن مش الغنة لها زمن قرأت الغنة بحركتين وانت بتقرأ ايها بتقرأ والحاجة التانية انها لما بتقرأ الغنة نعم لما بتيجي تقرأ الغنة بتجيب لي فقط المخرج اللساني مش بتحط بقى لسانها في المخرج الاول اللي هو بتجيبه بعين بعد كده بترتفع المخرج الخيشومي لا ما بتجيبش الخيشومي ابدا ما بتجيبش الخيشومي او ما بتجيبش الغنه من اصله فبتبقى كأنها بتقرا لخلف قراءة خلف مثلا بعده الياء ما يجي يقرا مثلا ايه بعد اللي هو اللي بعده ياء وبعده خلف يا بنات اللي خده خلف بيقرا ايه ها يترك الغنه في ماذا وماذا في الايه يترك الغنه متى تترك الغنه نعم يترك الغنة ترك الغنة في الواو والياء ماشي ها مثال يقولك ايه مثال على ذلك خلف لما بيقرأ يقولك ما يعمل ما يعمل يقولها من غير غنة يقولك ما يعمل اما الباقين يقولوا ما يعمل ده مثال وضح المثال اه الامر الاخر او النقطة الاخرى في الاتقان يحتاج لمعرفة وفهم يا بنات أحكام مراعات، أحكام الراءات. بعض الناس بتظن ان لو تقرأ راء مشددة، لما تيجي مثلا زي كلمة الرحمن، الراء هنا الراء هنا في الرحمن ايه كم راء؟ رائين؟ الراء الاولى ساكنة بها صفة، اض الصفة فيها، اديكي الصفة. ماي اضي صفة في الراء الاولى توسط. إدي التوسط إدي الحرف المشدد حقه حرفين ولذلك كثيرات تقرأ القرآن والحرف المشدد الرحمن كأنها بتحول الرحمن إلى كأنها بتسأل سؤال الرحمن الرحمن تقول الرحمن كأنه بتس بتسأل سبحان ربي تقول الرحمن نعم هو الرحمن الرحمن يبقى المفروض الراء ولذلك ساعات بتحول الراء دي الى حرف إيه ولا التزويد في حصرمة الراءات تقولك الرحمن خطأ حتى بتجدي بعض القراء بيقرأت الرحمن غلط خطأ لأن الراء ما فيهاش حسرمة ما فيهاش حفص صوت لازم تدي توسط الراء الأولى زي شوفي القراءة الصحيحة قراءة الشيخ الحصري بسم الله الرحمن يدي الراء الأولى بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ولذلك وكذلك إذا أتت زي الريح تقرأ الراء الاولى المشددة اما بتقولك الريح تقولك الريح كأنها بتسأل اريح أم هي ريح ام إيه غير ريح والصحيح انها تقف عليها تقرأها الريح وتقرأها برائين البعض بيرقق الاولى وفقم الثانية وهذا خطأ شديد جدا يقولك ار, يقولك أر بسم الله الراء صح ودي ومكن تقع فيها يمكن 90% من الذين يقروا القرآن تقول بسم الله الر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الر بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم لازم تجيبي Negative لازم تجي بيليگل الراقى الأولى مفختي وكذلك في الريح بعض الناس تقرأ الرأى الأولى مفخمه والراplain ثاني مرققه معأن الاثنين لازم يكونوا مرققتين يبقى نقرأها أريح أريح أريح أخطاء الراء واضحة جدا جدا في كثرات ولذلك بنعود نعيد ونزيد في وأسره أحسنتي كلمة وأسره المفروض الراء في أسره إيه أسره الراء مفخمة ولا مرققة يا بنات الراء مفخمة في كلمة أسره ولا مرققة ها مفخمة طبعا لان ايه صح ما قبلها مكسوب لكن هي نفسها مضمومة إلا عند ورش مش كده إلا اللي بتقرأ ورش إلا هي قبلهم يبقى مفخمة يبقى المفروض انها مفخمة اللي قالت مرقاقة طبعا هي مش مرقاقة يا بنتي انت بتقرأيها غلط مرقاقة فقط عند ورش مرقاقة فقط عند ورش لكن وانت بتقرأي يبقى كيف نقرأ أسير رو أسير رو راء مفخمة ساكنة بيها توسط لنعمر. ثم رأى تانية مضمومة والاثنين واحدة بتقول ربيعه أنت ورشية أسمعك ربيعه في ورش إن شاء الله بإذن الله وإحنا بنقرأ يا بنات من الأقطاع أو من الأحكاء تقاني التجويد مراعاة الوقف والابتداء وأنواعه بأن طبعا في وقف قبيح حاشة لله أو سوء أدب أن الواحد يقف مثلا يقول إيه ان تقف كده بعض الناس تقرأ مثلا في سورة البقرة تقول ان الله لا يستحي وتقف هذا سوء ادب او هنقول ان هذا وقف قبيح فعش ما انفعش الراء عندك ضعيفة افرجي لسانك كنت بتقرأ الراء الراء الراء افرجي تماما الراء الاخت اللي بتقول ضعيفة مراني نفسك على فرد لسانك كنت بتقراءه الروا وقف المخرج قليلا طرف لسانك طلعيه فوق الروا زمن, زمن قليل عشان تدي الراء بي بدون بتطلع عندك باية ضجيج يعني افريج لسانك بعض الناس بتقلبوا عشان تبقى كطريقة الالدق تقول الر بتتني لسانك كأنها لدغة بتتني اللسان مدي لسانك مدي لسانك لحد ما يوصل الى المخرج اطراف لسانك هتقترب من ايه ال ر فوق عند السنه العليا فوق عندي تكرار في ال ر لانك بتضغطي عليها جامد ر بتقولي ر يعني خلي لسانك بيسر يقرأ بدون ضغط بدون عصبية افريدي لسانك بدون عصبية بدون عصبيه ر بدون عصبية طول ما هتعملي عصبية في لسانك هيكر ر لانك انت ابدا انك عصبت لسانك وابعديه عن المخرج ابعدي طرف لسانك علشان كانك بالضبط لانك لو خبطت المسطره في حاجة كده لما تبد تضربي مسطره كده انتوا اللي هي الشكر الرنانه زمان واكيد درستوها بعدكم درستها طبعا يعني ابعدي طرف لسانك واقراي وفريدي لسانك وبدون تشنج لسان اقراي الرحمن واحنا بنقرأ يا بنات اول اخطاء النقطة التي تلي ذلك مراعاة الوقف والابتداء أنواعه متى يكون قبيح ومتى يكون صحيح ومتى يكون آ... آ... أنواعه المختلفة وإن شاء الله ده نستفيد في ذلك الأمر آ... النقطة الأخرى من أحكام من الإتقان للتجويد بيان تجويد الحروف المشتركة في المخرج أو الصفة إزاي يميز بين الحروف المشتركة المخ... في المخرج والصفة لأن في ناس كتير جدا بتقرأ مثلا الهاء تقولها هاء لهي حاء ولا هاء عشان الاثنين متخزي الاثنين مخرجهم ايه واحد ولذلك ازاي اميز وابين وافصل واسمع الصوت واحدده ان الصوت ده ح ها ولا هاء هاء ولا همزة ا هاء ولا ا مثلا ض ولا ذا تمييز او بيان تجويد تجويد الحروف المشتركه في المخرج او الصفة النقطه الاخرى احكام التفخيم والترقيق لان كثيرات بتقرأ الحرف المفخم ولسانها مستفل تقول لك مثلا ايه قا قا قا قا فين يا بنتي فين القاف يا بنتي فين مخرج القاف فين مخرج القاف اين فق اين قراءتك للقاف من اقصى لسانك ولذلك تقول قا تقول مثلا ايه تقول مثلا ايه قل يا ايها الكافرون تقولها كل يا أيها الكافرون هي لسانها مستفل كله كيف تقرأ القاف تقول كل يا أيها الكافرون تقرأ القاف كأنها كاف لسانها لم يستعل من أقصى التمييز بين قراءة الحرف المفخم والحرف المرقق يعطى كل واحد فيه محقه مستحقه كما سنذكر بعد ذلك وشكل اللسان أثناء قراءة هذا الحرف وأثناء قراءة الحرف الآخر النقطة الأخرى في الإتقان أحكام النون الساكنة والتنوين طبعا دي أسهل أمر البنت بتبقى تعلمه لهو أحكام النون الساكنة والتنوين والميم المشددة والنون المشددة لأنه من أيصر الأشياء في تعليم أو في تعلم التجويد إن شاء الله الأخرى النقطة التي تلي ذلك معرفش رقم 21 تقريبا المد والقصر وأنواعه وأزمينته المد والقصر وأنواعه بعض البنات بتيجي تكن تقرأ أولئك ما بتدي عدة على صابعك بنت يتقن المد او تيجي تقرأ الورش تقول الورش لست حركات في في الجائز المنفصل والواجب المتصل وورش بيقرأها ستة وكذلك حمزة يقتقرأها لو اديتها اربع حركات يبقى بأجازها الله خيرا تعبت نفسها فيها المفروض انها تتقن تتقن لو مش قادلة تتقن الازمنة كذا من غير العد عدي على صابعك عدة على صابعك كأني بتقولي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة واحد اتنين ثلاث هذا بداية لحد ما نتقن إن شاء الله للأزمنة ده بداية بيبقى الوحدة المبتدئة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعلمها النقطة هي الأخيرة وطبعا مش الأخيرة ده أنا بقول لكم أنا لم أحصر أنا قلت البضع حكم التقاء الساكنين وحكم همزة الوصل والقطع إذا اجتمعت في كلمة زي ما باجي أقرأ مثلا إي توني كلمة إي توني لو الهمزة كده إيتوني طب لو حطيت لها واو يا بنات لو حطيت قبل قبل إيتوني واو دي فيها همزة قطع وهمزة في هذه الكلمة فيها همزة قطع وهمزة وصل أين همزة القطع وأين همزة الوصل فيها ها فين همزة الوصل انا بقولها اي توني من غير الواو لكن لو لو لو حطيت الواو هتبقى ايه وقتوني قراتها قراي كتبتها واحده منكم لان المفروض ان هنا في همزتين همزة وسط وهمزه قطع ليها احكام الاولى في اين همزه الوسط اين همزه الوسط الاولى ولا الثانيه اين همزه الوسط الاولى ولا الثانيه هويده الاولى وهمزه همزه الوسط الاولى والثانيه همزه ايه هويده ساهمزة القطع يبقى لما اجي احط لها واو لما اجي احط بعد كده اللي هو الواو هتقرأ همزة الايه يا هوي ده القطع نعم هتبقى المفروض هتبقى هتقرأ اكتبها لي كده تقرأ ازاي اكتبها لي تقرأ ازاي هي كتبتها واحدة فيكم في البداية كيف تكتب كيف تكتب هتبقى وقتوني مش كده طيب يعني دي بضع اشياء وقتوني ولو من غير الوا هتبقى ايه ايتوني يعني هقرأ الهمزة هقرأ همزة منهم بس يا الاولى يا الهمزة الثانية يعني هو انا عايز اقول لكم مقدمة لان عشان نعرف الكلام ده كله يا بنات لازم نهتم جدا جدا جدا لأن بعض البنات كانت بعضكم بعضكم أعرفه إنه بعض بتعقد جدا او يتعقد في أثناء تعلم التجويد. يعني لو خدت الأمر بحب القرآن مهم جدا جدا إنك تحب القرآن عشان تتعلم التجويد. لو حببت القرآن وتفانيتي في تعلم القرآن هتحب التجويد وتحب كل ما يتعلق بالقرآن. وطبعا مما يتعلق بالقرآن مبادئ علم التجويد. ولذلك عايز اقول لكم إن في تعلمنا ليه القرآن او لهو التصحيح التلاوة لازم لازم نتعرض لمبادئ علم التجويد لان يعني لكل علم قبل ان ندخل فيه مبادئ ومقدمات يمكن جمعها او جعلها بعض العلماء عشرة ينبغي على الدارسة او المعلمة او الطالبة انها تطلع عليها عشان تظهر لها حقيقة هذا العلم اللي بتدرسه بعض الباحثين اكتفى ببعضها ونظمها الشيخ الصبان في كلمات انا هقولها لكم اللي هي بقول فيه إيه؟ ان مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبه والواضع والاسم لاستمداده حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف يا ربي لي وليك أن نحوز الجميع حتى نحوز الشرف كفانا شرف يا بنات أنك أسأل ربي في هذه اللحظة المباركة أن يجعلني وإياكم ممن ينال هذا الشرف يا رب العالمين هم لو عدتيهم أتلقيهم عشر على فكرة إيه هو الحد؟ إيه هو الحد؟ الحد اللي هو يعني إيه هو التعريف؟ لما بنعرف علم التجويد بنقول لازم عشان تعرفي اي علم من اللع... العلوم فقم اي علم من العلوم بنقول لغة من حيث اللغة معناه ايه؟ من حيث الاصلاح معناه ايه؟ من حيث اللغة يعني التحسين والجودة من حيث الاصلاح اخراج كل حرف من مخرجه مع يعطي حقه ومستحقه مخرجا وصفة وقفا وابتداء بس في شروط بدون تعاسف بدون تكلف زي البنت اللي كانت تقرأ لي في البنات بتعسف شديد وتكلف شديد بدون تعسف بدون ع وبدون تكلف هذا طبقا لما تلقاه المسلمون عن النبي عن المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون المسلمين يا بنات تلقوا عن رسول صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن عن جبريل عن رب العزة أص ربي لي ولكم أن يجعلنا مع السفر الكرام البررة بقراءة القرآن صحيحا لو تعبتي شوية في تعلم التجويد معلش اصبري يا حبيبتي لانه والله يا بنتي بعد ذلك الصبر هتاجي ثمرة حلوة اسال الله لي ولكم ان ننال هذه الثمره ان شاء الله اكون في الدنيا وان شاء الله اكون في الاخره يا رب العالمين الفرق بين الحق حرف الحق ومستحقه لازم اعرف حق الحرف صفته الذاتية اللازمه التي تقوم تقوم ذات الحرف بدونها مستحقه مش كده خلي بالكم صفة الذاتية اللازمة التي لا تقوم ذات الحرف بايه؟ بدون مستحقه ما ينشئ عن تلك الصفات اي استمر العملية وانت بتقرأي الحرف ده على سبيل المثال قال لك ايه بقى؟ صفة الاستعلاء ده حق الحرف مستحقه افخم الحرف املح فامي بصوت الحرف صا شوفي بوقي مليان بي ازاي؟ طا فشايفي فامي مليان بصوت الحرف ازاي؟ قا شايف فمي مليان بصوت الحرف ازاي ده مستحقه تفخين. ما ماقولش صا ده فمك ده ممتلئ بالحرف ده قادي دي فيها دلع شوية مفروض ان تديها صفة الاستعلاء الصحيح طيب وكذلك النقص تانية صفة الاستفال حق الحرف مستحقه الترقيق اي عدم امتلاء الفم بصوت الحرف ما تقوليش مثلا ايه ا لا ا ب غير ما اقول قا او قا حس ان فامي كله مليان بإيه بصوت الحرف يسوفوا يا بنات واحنا بنقرأ مثلا ابن الجزري رحمة الله على علمائنا السابقين ولحقنا بهم في الصالحين يا رب العالمين شوفي هو بيتكلم في هذا بيقول ايه وليس بينه وبين تركيه الا رياضة ايه امرئن بفكه يعني لازم امرن للتاني على فكرة التمرين ده بيجي مع معلمة متقنة ولازم شريط معلم لازم وانا بقول لك الدروس دي لازم يبقى عندك شريط معلم وانا انصحك بالشيخ الحصري قال لي دي حتى ازمنه مدود قال لي دي قراته للطاء اللي ديها للصاد لكل حروفه لان هو شيخ القراء وهو متقن جماعنا يا ربي ويا في الجنة يا رب العالمين شوفوا يا بنات يعني معنى كده انه لا فرق بين التجويد وعدم التجويد الا مداومه المرء على تكرار اسماعي كتير جدا وكراري الصحيح واسماعي المشايخ مش مجرد انك تقتصر على انك تنقلي من الكتب العلمية او معلمة واحدة لا معلمة واحدة فقط متقنة ما تجيش واحدة متقنة ويجيلك واحدة بعد كده تقولك يا بنتي لا لا ما تتعبيش دماغي اقرأي اي برحتك خالص لا الفيصل بينك وبين اي معلمة متقنة الشيخ المعلم شريط وانا بقولك شريط الحصري المعلم حتى الاخت اللي هي في بتقرأ بورش انا انصحك بالشيخ الحصري في ورش ما شاء الله لا قواتي الا بالله على قراءتي في ورش ولذلك في حاجات مثلا من الاحكام ما اقدر تتعلميها الا وانت بتخديها مشافاها زي الروم الاختلاس الاشمام الاخفاء عايز شيخ متقن الامالة الفتح لازم حد يكون متقن لهذه الحروف علشان ما جيش بنت مثلا معلمة تقول لك يا بنت انت عندك امالة طب يقول تقول لها طب يا اقرأي لي يا شيختي اوي معلمتي مثلا كلمة زي مثلا ايه كلمة ايه عم يتساءلون تقول لك اهي يتساءلون يتاسالون دي معلمة لا حول ولا قوة الا بالله دي معلمة ادت بنتها علم ممال ممال في اماله يبقى لازم هي تعرف ان السين غير ممالة عشان تعلم بنتها من اول ياء تفتحها ت تفتحها س تفتحها ا تفتحها يبقى يتسالون حرف حرف يا بنات حرف حرف الحروف للحروف وعرفي كل ما تخديش كله على بعضه افتحي كل حرف مفتوحه باليليه بمخرجه بمخرجه عشان تبدي الكلمة حقها ومستحقها ان شاء الله ولذلك دي النقطة الاولى وهي الحد النقطة التانية في العشر اللي احنا بنتكلم فيهم في مبادئ علم التجويد الموضوع يعني ايه الموضوع يعني ايه الشيء اللي احنا بنجوده ايه الشيء اللي انت تعبانة فيه ده ايه الشيء اللي انت قاعدة دلوقتي ممكن تكوني قاعدة تتفسحي ولا تلعبي ولا تعمني ولا... ايه الشيء اللي مقاعدك لانه بيتعلق باعظم شيء في حياتنا كلمات القرآن الكريم كلام ربي لذلك الموضوع يعني ايه هو الشيء الذي نجوده ونطبق عليه احكام التجويد كلمات ربي القرآن في اعظم منه شيء في بالله عليك في حياتك ممكن يكون اعظم من ذلك الشيء والله ما فيه لك بربي ما يوجد شيء اعظم ذلك ابدا ولذلك يعني لما تيجي تقولي سبحان الله لما اجي اقرأ اتعلم القرآن اتعلم القرآن الصحيح يعني هان طبعا بالنسبة ده ما يهمناش النقطة دي قراءة الحديث وكذا ولو كن ولو اني اميله الى قراءة الحديث بالتجويد وهذا لا يخلط القرآن لا يخلط الحديث رأيه يعني في المسألة دي هاته النقطة التي تري ذلك النقطة الاخرى يا بنات الموضوع الموضوع لت الثمرة يعني ايه الثمرة يعني تستفيد ايه من علم التجويد انت قاعدة دلوقتي معايا بتستفيد ايه من علم التجويد بتدربي لسانك وتمرني معايا انا قاعده اقول لك يا بنتي ا ارفعي لسانك ارفعي لسانك ده بتتعبي لسانك شوية واقول لك لسانك قولي ا ا فوق اوه الت... خلي بالك على فكره وانت بتقراي الا اياكي طرف لسانك من قدام ينزل تحت عند الفك السفلي اياك تقولي ا وهو نازل تحت ارفعي لسانك طرف لسانك اللي قدامني ده كله فوق ا عشان تجيلك القامة مضبوطة او الباء احذري من طرف اللسان لان ده من الاشياء اللي بتخلي الامالة تبقى واضحة جدا انك طرف لسانك اللي هو البوزر بتاع اللسان مدبب اللسان ده طرفه يبقى نازل تحت في فاك السفلي عند الكسر ا غلط ارفعيه فوق ارفعي الطرف قوليه ا ب ن ت ه لا ن اه الثمرة انك بتدرب اللسان بتمرنيه على الصواب النطق الصحيح لكتاب اللا لاعظم شيء فبتصوني كتاب الله وقراءتك من اللحن أثناء القراءة طيب وطبعا ده يعني ده شرف شرف انك تتعبي حياتك كلها انك قاعد تتعلمي التجويد القرآن واحنا تقولي والله انا بتعلم بقالي عشرين سنة مش عارف اتعلم وزاودي لحد ما يلقاكي ربي سبحانه ما تلقي الله عز وجل وانت بتتعلمي وتموتي على حسن عمل انك ما زلت تجاهدي في القرآن أثق الله أن يجعني وإياكم من الذين يجاهدون في هذا العلم يا رب العالمين الفضل يا بنات فضل القرآن وهو النقطة الرابعة في العشرة اللي أنا بكلمكم عليها يكفي أنه من أشرف العلوم يكفي أنك بتتعلمي أشرف العلوم لأنه بيتعلق بأشرف الكتب بأعظم الكلمات ألا وهو كتاب ربي ألا وهو كلام ربي في أعظم منه شيء لا والله ما في أعظم منه شيء أبدا ده فضله ولذلك تكوني عند هذا الفضل بإذن ربي سبحانه وتعالى انك تعلق قلبك بأشرف العلوم وهو القرآن وتعلم القرآن النقطة الخامسة نسبته، بينسب لإيه يا ترى علوم طب ولا فلسفة التعبير نفسهم في الفلسفة ولا أدب وعلم التجويد علم التجويد، أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم يبقى نسبته علم التجويد واحد من العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم كتاب ربي النقطة السادسة في الكلمات اللي وضعوها وضعوا من مهمة جدا دي مين اللي وضع التجود ده من اللي وضع الأحكام النظرية النظرية خذ بالك من الناحية النظرية أي القواعد والأحكام النظرية كمخارج الحروف والصفات وأحكام الإضامة وغيرها قيل أبو الأسود الايه الدولي وقيل الخليل ابن أحمد الفراهيدي أو الفراهيدي أما الناحية العملية الرسول حبيبتي صلى الله عليه وسلم تلقاه كده من رب من من جبريل عليه السلام وجبريل تلقاه كده من رب العزة ولذلك اي واحدة فينا بتفرط في حرف واحد في تعليمه هي بتفرط في امر هام جدا هي بتفرط في في سند متواتر يعني تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة وتلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه التابعون من الصحابة ولذلك وصل الينا بالتواطر يعني عن عن عن عن, عن. وهو اللي بيعرب بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما بتيجي تعودي وبنتك قدامك ما بتصلحي هاش حرف ولا كلمة ايه وتفتكر ان انت كده تبقى جاهدت فيها لا اتعبي نفسك معاها شوية عشان تبقى انت حافزتي على سند النبي صلى الله عليه وسلم النقطة السابعة يا بنات بعد وضعه الاسم يسمى طبعا علم التجويد او فن الترتيل ورطل القرآن ترتيلة الاستمداد وهي الثامنة مستمد منين مستمد من القرآن ودليلك وردت للقرآن ترتيلة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن ترتيل كيف تلقاه الصحابة بالترتيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وصل الينا بنفس الشكل اللي كان بيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لو وصل صحيحا لكن لو ضيعت الاحكام مش هيوصل حبيبتي صحيحا اللهم صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي رسول الله جهدت فينا حق الجهاد حتى وصل إلينا هذا القرآن اللهم دعالنا ممن يجاهد في كتاب الله عز وجل ولذلك حكم اللي هي شوفي ما تيجي تقرأ قطب جهد حروف القلقلة من أين أتى بهذا القاعدة هل هناك حديث في البخاري نص على هذا هل هناك آية قرآنية تدل على هذا نقول التجويد مستمد من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يقرأ بهذه الكيفية فيقلق كل ساكن نحن في قتب جد عشان كده اكتب النظري على افعال الصحابة وافعال السابقين بهذا الشك حكم الشارع حكم الشارع في كده ايه العلم بالعمل بت... العمل بالتجويد في قراءة القرآن فرض عين كل واحدة فينا لازم تتعلم التجويد خاصة ان ما شاء الله قواتي اللي بتمسك تمسك الجريدة بتقرؤها من صفحة للصفحة يعني الا يا حق لاكي ما عادش عنده جو... ما وقت الباقي من الزمن قليل يا بنات اننا لازم نتعلم القرآن سكراءة صحيحة لانه فرد عين العلم به عام يعني العلم به يعني فرد كفاية يعني لو تعلموا لو انتم ما شاء الله لقواتي اللي بلا تعلمتوه وبعد كده نشرتوه ده فرد هذا فرد كفاية يعني يقوم به البعض عن الكل يا حباي ايه مسائل بقى التجويد وهي العشرة قواعده العامة النظرية اضغم ومد ومخرج والكلام اللي احنا اقولكو فيه وتقوليه وبعض البنات يكتبوا لبعضهم اتعقدنا كده و بتعقده إيه إياك, وتتعقده. إيه إياك وتتعقده لأن أجمل شيء في حياتي أنا لك عن تجربة أجمل شيء في حياتنا مهما وصلت للدرجات العلمية لو أستاذ في الجامعة أجمل ما نتعلمه يا بنات أقسم لكم بالله الذي لا إله إلا هو القرآن إياك تتعقدي وتخافي من تعليمه أو تعلمه أبدا ما سأله زي ما قلت لكم الدليل على وجوبه من القرآن واجب طبعا وردة القرآن ترتيل اتعقدتوا يا بنات ولا لسه لا ان شاء الله ما يكونوش ابدا اتعقدتوا باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا يعلمنا يا رب يعلمنا واحدة بتقول لا بس لا ابدا لا ان شاء الله ابدا لا يكون يقول لا الا جهادا في الله لا يكون هذه الساعة في زلنا يوم الجمعة الا ان شاء الله في يزين الحسنات ان شاء الله تكون في يزين الحسنات عسى الله ان تكون ساعة اجابة اجابة فأسأل ربي دي ولكم فردوسه الأعلى من الجنة يا بنات الوجوب من السنة ما ثبت من حديث في حديث شوفوا الحديث دليل الفضوك كان عبد الله بن مسعود يقرأ رجل فقال الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين شايفين؟ هل هزاي؟ شايفين الخطأ اللي أنا أخطأتوا دلوقتي؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين قرأها بدون مد للفقراء فقال عبد الله بن مسعود ما هكذا أقرأناها النبي صلى الله عليه وسلم قال وكيف أقرأها هل كن النبي صلى الله عليه وسلم إن قال هكذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين بالمد شايفين حرف واحد قالوا لا ما كانتش كده أبدا وإحنا عادينا نضيع حروف وغنن وناكل ده, وناكل ده وناكل ده وناكل ده ونقول ما احنا بنقرأ قرآن المهم المضمون لا ورطي للقرآن ترتيلا يتضح من الحديث ان ابن ابن مسعود انكر على الرجل انه يقرأ كلمة الفقراء من غير مد رغم ان ذلك حطي تحتها ميت شرطة لم يغير او يؤثر في المعنى ولكن القراءة سنة متبعة يأخذها البعض عن البعض عشان توصلي لسند رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل عليها من الاجماع طبعا الدليل في الاجماع اجتمعت الامة يا بنات على من الخطأ على وجوب قراءة القرآن بالتجويد في زمن النبي الى زمننا هذا ولم يختلفوا اتفقوا على لابد ان يكون القرآن بالتجويد ولم يختلف احد منهم على ان هذا لذلك بعض المعلمات مثلا تقول ابنتها اقرأ علي ايه اقرأ علي مثلا اللي هو القرآن تقرأه بتفوت وتيجي بقى تقول لها حبيبتي انت فوتت لها حاجات كتير جدا في التجويد تقول يا شيخة يسر ولا تعسره ده من الباب تسر ولا تعسير ولا من الباب ضاع صنة النبي ولما تبدأ ضياء سند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عشان تحب القرآن, تحب القرآن والله عندي لو حبت القرآن في أني أعلمها آية واحدة لكفتني أن أعلمها آية واحدة ده قوة يا يحيي أخذ الكتابة بإيه بقوة هذا من باب التفريط ولا نفرد طالما ربنا علمنا لا نفرد يا بنات لحد ما نموت وإحنا بنجاهد في في التعليم ولا نفرد ولذلك والأخذ بالتجويد إيه حتم لازمه من لم يجود القرآن آثم كما قال ابن الجزري لأنه به الإله إيه أنزلوا, أنزلوا كده يا بنات وهكذا منه إلينا وصل وصل إلينا بالشكل ده فأسأل رب سبحانه وتعالى أن يعلمنا هذا ولذلك حتى أنهم قالوا أن من حلف أن القرآن بغير تجويد ليس قرآنا لم يحنث لأن القرآن عشان هو وصلنا وصلنا بهذا الشكل يا بنات إحنا بالشكل ده يمكن باقي من الزمن ساعة والوقت مبارك إن شاء الله بإذن الله أنا عايز بس أسمع البعض يكون اتحسن في القراءة بس ما زلت أدي لستلكوا نص ساعة كده وبعدين بعد كده نقرأ إن شاء الله اللحن عشان كده لازم تعرف اللحن لازم قراءة القرآن لابد أن تكون مجودة ولذلك أما أجي أقرأ وأقول دي فلانة جي عندها لحن يعني إيه لحن لازم أعرفه اللحن معناه في اللغة الخطأ والميل عن الصواب معناه في الاصطلاحا كلمة جمع لكل خطأ في قراءة القرآن كل خطأ فيه يسمى في مصطلح التجويد لحن. ينقسم طبعا إلى اي قسمين لحن جلي يشوفوا يعني الناس اللي عندهم تجويد بسيط خطأ جلي ولحن خفي يشوفوا الناس اللي هم فيهم عندهم علم بالتجويد لحن الجلي لما بيعرفوه العلماء قالوا هو خطأ في اللفظ القرآني يخل بايه ممكن يكون ببنيان الكلمة طبعا سواء حرفي او حركي ولذلك ممكن يكون لحن في الاعراب مثلا امثله على ذلك اللحن الجلي بعض الناس تقول ايه ابدال مثلا الطاء بتاع تقولك لك ايه <تصفيق> خولي قل انسان منتين ايه التين بقى ان شاء الله التين والزيتون قرأت الطاء فين فين الخطوه اللي انا قلت لك عشان كده قلت لك لازم ي... لابد ان نتعلم الفرق بين الحرف المستعل المطبق عند كسره ما اج كسره اول اعمل له الاطباق بعدين كسره يبقى من من طين طي اعمل له الاول الاطباق فوق يا بنات الاطباق فين اروح كسره عكس ما اقول قين قين القف بكسرها على طول لكن الطاق بعملها اطباق بعين اعملها كسر ولذلك هي قرأتها تين تقول لك ايه على سبيل المثال يستطيع تيع ايه تيع دي بقى هذه طاء ولا تاء ولا رقة القرآن الحرف حرف حتى لو كنت رقيقة في قراءتك حروف القرآن لابد ان نعطيها عقاة مستحقها احسنتي وانا بقرأ مثلا يا بنات اللي هي مثلا ايه كلمة المستقيم كلمة مثلا المستقيم زي كلمة المس المستقيم طا طا إيه المستقيم دبها حولت حرف بحرف تقول لك إيه دين الصي رات ال دي من أول فتحة إيه دين الصي رات المستقيم يعني هي الطاء في المست إيه خليتها تاء والتاء بتاعة بتا بتا المستقيم خلتها طاء يعني، حاولت الطائل تاء والطائل تاء والعكس ولذلك لذلك قرأت المستقين أو مثلا تقول لك اتقرأ مثلا ايه؟ هدى للمتقين والله واحدة جت له جايبها في ايزاء في يدها و لي هدى للمتقين قلت لها طب ورريني شئة الاجازة قالت لي قرأت لي اولئتي معين قلت لها انت حالك معك اجازة قرأتي لهذا الشكل قلت لي اولله كرأت بل ما صلحتيش المتقين دي ابدا طب اقراها مرة ثانية قلت انك ان انا حصل دي يعني عدم سماع للكلمة وطبعا مين يسهو مين, مين ما يسهوش يعني ارضي طب من من فضلك اعيدي مرة ثانية اعادت مرة ثانية قال المتقين قلت لا ده بقى بصراحة ده يعني ده اسرار اسرار على انها طاق وليس التاء تخلي بالكو يا بنات ده لحن جلي ابدالة طاق تاء كلمات كتير جدا بنقراها بالشكل ده من اول الفاتحة من اول ما بتقولي اهدينا الصرا طل مستقيم صرا مش صرا في فرق بين طل وتل ط طل ت تل اهدينا الصرا طل مش الصرا مش التل غير الطل الطل ده من النظر على فكرة والتل ده حاجة تامي يبقى المفروض ان كنت بتقرأي تفهمي ابدال الحرف غيره غير حرف تاني بقبل الله مثلا ابدال حرف زي مثلا ابدال الضاد الضال و اي يمسسك الله يبقى بيدر بيدر دو دو بيدر يدو يضاد يا بنتي شيء يشوري على هناك هناك خل... هناك عند درس اللي هناك عند الدرس العقل ورا فوق هتيجي الضاد يبقى بيضو بيصير الباء المكسورة عن الضو بيدر وننزل على الراء المكسوره قلت لك بيدر عشان هي عايزة تجيب الراء رقيقة جزاها الله خيرا جابت الراء رقيقة فعلا لكن اكلت معاها الضاد المسكينة ضاعت الضاد بقت الضاد دال تحولت الضاد بدل صفه القوة في الضاد الاصباء الاستعلاء والاطلاق راحت الدال بقت في مستفله فيها قد دال فيها صفة قوة وكل شيء لكن فيها ايه استفال فتحولت الصفة الى اخرى خلي بالك في القراءة ولذلك ابداله التاء زي ما قلت لكم المستقيم المتقين والصواب زي ما ذكرت لكم النقطة الاخرى في لحن الجلي زياده حرف على الكلمة زي مثلا واو بعد مثلا في قوله تعالى فادعوا لنا ربك فيقول ايه خلي بالك فادع لنا ربك. فدع لنا ربك. تلفاده لنا. ربك. لنا ر... يعني هي حولت حولت الفعل اللي هو المجزوم ده مش كده مجزوم في جزم ده. حولته إلى وو مادية. حولت الضمة إلى وو مادية. زودت حرفتين. فدع لنا يبقى زودت وو وو مادية. معنيها ضمة. بلغت في ويب زودت فأصبح زيادة في الكلمة زيادة في بنية الكلمة. وكذلك مثلا زيارة يا أبا فقالوا لي تعالى اينما يأتي بكم ال... مثلا إيه يأتي بكم الله جميعا يقول لك يأتي بكم خطأ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا جميعا يعني أنت زودت ياأ في يأتي ولما جيت تقول لي جميع Maltajdaj كان أيأت بتاع الجميع المادية وحطيت ياأ مادية عند يأتي لأنك ما بتديش الحروف حقها ومستحقها ولا أزمنتها أبدا النقطة الثالثة في اللي هو اللحن الجلي نقص حرف من الكلمة زي مثلا بتقولي إيه بسم الله بعض الناس تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن تروح وكلة لك وكلة المد الصوت في لفظ الجلاله والصحيح بسم الله الرحمن الرحيم تمدي في بسم الله لا حركتين ادي مد لفظ الجلالة يا بنتي المد بعد اللام دايما زي مثلا لما تيجي تقرأي ذلك بتقولي ذلك الكتاب بتاكلي المد في ذلك وفي الكتاب بتاكليه فبتنقصي حرف ذلك الكتاب لا ريب فيه ادي اللي هي بتاكلي وذلك يعني ضياع المدود نقص نقص وكذلك نقص اللام الاولى استاكنة في كلمة الضالين مثلا تكرم حرف المشدد زي ما قلت لكم تنطق كما كانت بتقرئي الضالين أض بعض الناس تقول ضالين ما بتديش حرفين في اللام ما بتديش حرفين اللام وده اللي قلت لكم مشدد الخطا الاولاني اللي قلت لكم عليه بتيجي تقرأي المد هنا ست حركات الضالين وتروح واقف على, على اللام الأولى بتوسطين عمر وتروح جايبالي لام تانية مكسورة عشان تقرأي الضالين صحيح تفتح الضال الأولى الفوق ست حركات كأنك بتعلي تعلي تعلي الفوق ست حركات الضالين وتروح ينزل على اللام بعد كده الساكنة ثم المكسورة نقص نقص لأنك نقص حرف لأنك من المشدد حرف نقص نقص المد في مثلا انت بتقرأ بعض الكلمات تقولك فسق قالهما فسقالهما والصحيح فسقالهما بقرا ف مفتوحة س مفتوحة ق مفتوحه ياء مديه ابتداد القاف <تصفيق> بقراها كالتالي بقول فسقالهما عشان كل الكلمتين دول فيهم فتح لا الا ال مي الا ال هاء لا مفتوح حتى مش لهما تختلسيش فتحة اللام <تصفيق> ولذلك بتحذفي الياء تولي فسقة لهما لانك ما بتديش ده كتير جدا وارد وارد وارد ان الحرف الياء الاخيرة كثيرات بتاكله ولو جاء حرف مجزوم بتروح وكلة بتروح له حرف المجزوم بتزود للحرف المجزوم حركة الرابع في, اللي هي في اللحن الجلي تغيير حركة بحركة حركة بحركة زي وانت بتقرأ في الفاتحة مثلا على سبيل المثال ايه او مثلا وانت بتأفل في الفتح بعض الناس تقول ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم انعمت, انعمت انت يا ربي انت المنعم ماuffل انت المنعمة تقول صراط الذين انعمت عليهم وانت لانعمت عليهم سبحان ربي يبقى المفروض تشوفي لان النقطة دي جماعة التشكيل ده ساعات بيغير، بيبدل معنى زي ما انا بقرأ مثلا ايه كلمة مثلا زي كلمة مثلا ايه انما يخشى الله من عباديه العلماء مشكلة بتحولي معنى مختل تماما انما يخشى هي تقديم وتأخير انما يخشى الله هنا لفظ الجلالة ايه انما يخشى الله من عباديه العلماء اللي بيخشوا هم العلماء بس قوم تقديم وتأخير لفظ الجلالة قدم اللي بيخشى لجلالته قدم لجلالته قدم نما يخشى الله لأنه مقدم هم العلماء اللي بيخشوا الله عز وجل كل ما الزات علم الزات خشية والزات رهبة والزات حب والزات اقبال على الله عز وجل والزات عمل صالح بذلك وانت بتقرأي الكلمة افهام الفتح والكسر والضم لأنه ممكن تحولك لمعنى مختل تماما سراة الذين أنا عمت عليهم وانت بتقرأي مثلا كلمات دي اللي زي مثلا بتقولي ايه ان الله ايه بريء من المشركين زي ما قلتيها اللي هي مثلا ما تقولي هي ان الله بريء من المشركين مثلا ايه ورسول لما تيجي تقف رفع التاء في قولي في وانت بتقولي هنا في هذه الكلمة في في صحيح ناه على الابتداء بعض الناس بتغير تشكيلها يا بنات تقول ورسوله من المشركين ورسوله فهي صحيح انها مرفوعة لانها فاعل جر اللفظ الرسول في اللفظ ده بيغير معنى يعني عشان كده الحفظ خلي بالكم منه جدا اعيد الخطأ اللي م... الكلمة اللي انت بتقع فيها أو. وعصى ادم وعصى ادم مين اللي عصى ادمه ربه دي ايه برضو احسنتي كثيرات تقاه وعصى آ... عصى ايه ادم ربه حشر الله سبحان الله غيرت المعنى تماما وعصى آ آدم إيه وعصى آدم الآدمه ها بالضم ولا بالفتح وعصى آدم بالضم والفتح ولا بالفتح يا بنات طبعا بالضم آد هو ولا عصى هو ولا عصى آدمه ولا عصى زي كه بالك من الفاعل ومن المفعول به حتى لو نقع في لحن جلي يغير المعنى وقد نقع في خطأ شديد جدا لأنه بيتعلق بلفظ الجلالة النقطة الاخرى في دي اللي هي كده نكتفي ناخد اللحن الجلي التحريم اجماعا في اللحن الجلي ولكن من يعني من وقع فيه اللي كبر سنه او لعاه فاقل شيء انه يقوله له تعلم ضبط الفاتحة التي لا تصح الصلاة الا بها الا ثاني اللحن الجلي الخفية بنات خطأ يطر على اللفظ فيخرب بعرف القراءة لكن المعنى ممكن يدي ولذلك بيختص به بي معرفة العالم باحكام التجويد طبعا يعني زي مثلا امثله في ذلك اللي هو ايه مثلا قسم يعني عمت لما يجي نقول ما قسمين قسم يعرفه عمت القراء ترك الادغام مثلا في موضوع وكذلك الاظهار والاسفاء اللي هو احكام التجويد ويعني هنقوله له قسم اللي يعرفه الى المهره زي مثلا تيجي تكرير القراءات اقول لك انت بتكرري القراءات انت عندك مبالغه في الغنه بتزودي من زمانها انت بتغلظي اللام ده انت بتقراي الورش في اللامات اللي فيها مثلا صله وكذا في غير محله او ترك زمن الغنن او تتركي الغنن او المدود او بتيجي زي ما قلت مثلا بتعمليه ترعيد اللي هي الحاجات الدقيقة جدا اللي احنا بنتكلم عنها في احكام التجويد وطبعا في اختلاف في تحريمها من اهل, في أهل العلم لذلك يعني بالنسبة لي اللي هي يعني انتهي او استكفي في اي سؤال يا بنات في الكلام اللي قلته او في شيء مش مفهوم من اللي انا ذكرته اسأل الله ان ينفعني و اياكم يا رب العالمين ان شاء الله باذن الله نستكمل اسواال القادم باذن الله ندخل في الاسواال القادم على المخا مخارج الحروب بإذن الله بقى وأخطاء كل مخرج كل حرف شن تتقيني وكوني متقنة أفرض تكوني زبتي بقى نفسك هل في حد مش فاهم حاجة أسأل ربي أن يعلمني ويعلمكم ويزيدني ويزيدكم علما يا رب العالمين ربنا سبحانه وتع وجزاكم حبايبي وجزاكم وجزينا الخيل الكثير يا رب العالمين بتعلمنا للقرآن يا أكرم الأكرمين اللهم علمنا وجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدرنا وجلاء أحزننا وذهب هممنا اللهم اجعلنا من أهلي بحق اللهم شغلنا به وشغل أوقاتنا به واجعل أوقاتنا وأعمرنا في القرآن الكريم يا رب العالمين وانفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وعزنا بالقرآن وجعلنا يا رب العالمين ممن تعلموا بحق وعلمه بحق وجعلنا ممن نقل نسب سند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين إذا وقفنا بين يدا الله غدا وقفت معكم بين يدا الله غدا أقول تعلمنا بحق وعلمنا بحق تعلمنا أنتم تقولوا كذا تعلمنا خدت الأمر بقوة يعني وكذلك أنا العبد الفقير لله فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم وأن يرزقنا ويرزقنا الإخبات والخشوع ويرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة امين يا رب العالمين جزيكم الله خيرا كثيرا لحسن استماعكم أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمكم جميعا ويعلمني يا رب العالمين في أي سؤال في أي سؤال اكتبوا لي لو سمحتوا بعد كده أق... آه... البنات تتفرقوا يعني تقسموا على البنات المعلمة البناتي بتتفرقوا على بناتي إن شاء, الله هم... إن شاء الله أحسبهم كده على خير كلهم كل بنت مع بنت من البنات اللي هت... هت... هتبقى معاها إن شاء الله ب... وإنتوا ما زالوا إنوا ما زلتوا معايا في الحلقة ما زلتوا معايا في حلقه التصحيح عشان كل مرة هتعرضوا القراءة عليا او كل كذا مرة تعرضوا القراءة عليا وعشان اشوف فعلا يعني هل انتوا فعلا تقدمتم ولا مش بتذاكروا ولا مش بتسمعهم ولا مش بتسمعوا الشيخ المعلم الشيخ الحصري هيبان كل ده يبان هيبان ان شاء الله بارك الله فيكم فيك. جزاكم الله خيرا والبنات اللي عايزة تعرض قراءتها عليا تتفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اديهم المايك حاجة. ماذا أقرأ يا شيختنا أقرأي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغبود عليهم أيها حبيبتي السلام عليكم البنت اللي كانت تقرأ دلوقتي الابن اللي كانت تقرأ دلوقتي اللي يصنعها فاطمة فاطمة انت بتجاهدي ما شاء الله عليكي في, في قراءتك امل في الزيادة بس انا اخليك مثلا انا مش عايز اتكلف اقرأي زي شريط الحصري انت في تكلف حتى ما تقولي الماغضو بألماء عشان تروح للغين المفخمة الماغ اولا الغين المفخمة الماغ الماغ الغين المفخمة دي الدرجة قبل الاخيرة لاخر درجة في الغين فانت يا بنت وانت بتقرأي بتقرأي ما شاء الله بس متكلفة اسمعي الشريط عشان ما تتكلفيش وفي قراءتك قليل من المالة هخليك معه اي ده ان شاء الله طيب خلاص هنوزعك هنوزعك على اي بنت من البنات مش مشكلة بس بعد كده ان شاء الله لان في يلا هتيل بعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 إياك نعبد وإياك نستعين صلوا بركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيدكم الله خير أيها السلام عليكم هند هل انت قرأتي قبل كده يا هند قرأتي الأسبوع الماضي مش كده كان عندك إمالة بس الحمد لله الإمالة تحسنت لكن بتقرري ما زلت بتقرر في الرأي أنا قلتلك يا بنتي فريج لسانك من غير تشنج الرحمن الرحيم الحاجة الثانية الكأس عندك ضعيف يا هندة بسم الله الرحمن الرحيم اكسر كويس ولزات حتى الياء المادية عندك مفخرة حيم مفقامة هندة سمعاني ماشي حبيبتي اتدربي لان بصي حبيبتي هندة انت تقدمت في في الاماله الاماله بقيت بتفتحي كويس ما شاء الله لا قوه الا بالله لكن تكرار الراء لو لو لو فردتي لسانك من غير تشنج بسم الله وكسرتي كسر عندك ضعيف يا هندة بتقولي بسم الله مع ان قرأتك بقت قوية المدود عندك بقت قوية ما كانتش كده على فكرة ان شاء الله لا كنت بتعاني من الاماله من خمس سنوات انت اتصلحتي جدا في الاماله ما شاء الله الحمد لله وشكر لله ده هذا من فضل الله حسيتي ان انت استفدت من درس الاماله ولا لا الحمد لله انت الاماله اتصلحت بس الكسر بصي قلت لك عشان تجيبي يا بنتي الفاتحه هاتيها الاعلى بسم الله وتروحي كسر الهاء تحت بسم الله الرحمن الرحيم كسر الحمد لله رب العالمين تقدمت جدا ماشي فضل الله الحمد لله الحمد لله بص حبيبتي الكسر ضعيف وان شاء الله انا عايزة زيادة يا هنده برضو هوزعك مع بنت من البنات لحد ما تزبطيلي اتوزعتي مع حد من البنات ولا لأ ادخلي مع اي بنت من البنات مفروض المشرفه هتدخلك ان شاء الله في حلقة مع البنات هتقر... هت... هتزبطلك القراءة بإذن الله وترجع كده ان شاء الله يكون فيه بإذن الله تقدم شديد بإذن الله يلا اللي بعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأقرأ بورش شيخة جزاة الله وخيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 سلام عليك ربيعه ما شاء الله عليك وعلى معلمتك مونة احسنتي قراءتك صحيحة الحمد لله رب العالمين بارك الله في مونة وفيك يا حبيبتي بس انت يا ربيعه المشدد بتكلي لما جيت تقرأي الرحمن ورحيم الرحمن الرأي المشددة وده اللي قلته لك النهار ده ان شاء الله يا حبيبتي تستزيدي في المشدد لما قلتي بسم الله الرحمن تقل على الرأي الاولى تديها توسط ده يفيدك جدا الحصري الشيخ الحصري جدا فاسمعي كده في المشدد بسم الله الرحمن الرحيم وبتقولي لما قلتي قلتي مالك يوم الدين استعجلتي جدا على الدال لازم تقفلي صوتها وتجيبي دالين مالك يوم الدين ولا ولا صفات الحروف بسم الله اللام اللامات والحاجات اللي التوسط ده هيبان ان شاء الله لما هديكم دروس المخارج والصفات هتستزيد لكن القراءة الحمد لله والشكر لله احسنتي وبرك الله في معلمتك ان شاء الله تستزيد يا بنتي اللي بعدها بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا السلام عليكم رحاب مصلح حبيبتي انا سمعت قراءتك في الفاتحة طبعا انت عندك اخطاء في الفاتحة الفاتحه عندك خنخنة يا بنتي قراءتك طرية في رخاوه فان شاء الله باذن الله احولك على حد من البنات دخلوها في المجموعة في يعني تشوفوا مين هياخدها وعايزة تصليح ان شاء الله يا رحاب باذن الله اسمعك مرة ثانية بقراءة اقوى وكل الحروف اللي فيها خنخنة اللي انت بتقراي بيها دي ما تكونش موجوده باذن الله استمري معانا يا بنتي في حلقات الحلقات اللي انا بديها دي وان شاء الله تتوزع بنت من البنات من بناتي وان شاء الله ده كله يتصلح باذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم السيد بسمة ولا زينب علي؟ بسمة السيد بصي يا بسمة انت قرأتك يا بنتي طيبة لحد ما بس لو قلتي كده من اول الحمد لله رب العالمين حطي امام يدك ام ايدي كده قدام بق فمك هتلاقي كل المدود عندك طالع فيها نفس بسم الله تلاقي فيه نفس حطي ايدي كده وقرأها دلوقتي وعلاقي لي كتابة بتن. اقرأي كده الفتحة بسمة اقرأي الفتحة تاني مع نفسك وحطي ايدي قدام بقك قوي وانت بتقرأي هتجد كل المدود عندك فيه هوا فيه سخونية بسم الله الرحمن كلها نعم طبعا عشان كده بقولك يا بسمة المد عايز تزبط حبيبتي مد كله عايز تزبط لو ازبطت المد قرأتك تبقى ممتازة عشان كده عايز المد بقوة اقرأيه بقوة بسم الله الرحمن كده لا لا مش لا كأنك بتطلعي هوا البرة سخونية ماشي حبيبتي إيه لو تحب خليك برضو مع بنت من البنات اللي من البنات اللي اللي هيتدخلوا برضو يصلحهم ممكن تكتبي برضو البنات يكتبو اسمها بس السيد الإصلاح المدود ماشي اللي بعدها لو سمحتوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أنا عبد وإياك أنا استع... فاطمة علي فاطمة علي انت عندك كل كل حروفك يا بنت المدود كلها ممالة في عندك إمالة يعني هل سمع سمحتي الحلقات اللي احنا درناها تصحيح الإمالة فاطمة علي فاطمة علي سمعت حلقات اكتبي لي حضرتي تصحيح الإمالة ازاي بفتح العرف المفتوح لقاءة كده أول مرة فعلا بينا بينا عليك أن انت أول مرة يا فاطمة إن شاء الله يا فاطمة هيقطارد الحلقات الماضية تسمعيها كويس جدا وبعد كده تحضري بعد كده وكل ده هيتصلح كل اللي انت بتقريبي بسم الله الرحمن الرح كل دي إمالة يا بنتي العالم كلها إمالة إن شاء الله تصلح يلا بعدها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 الرحمن الرحيم ما مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدي, اهدي نص صراط المستقيم انا اصف جدا ان التفصل في اكمل ولا حضرتك هتسيان السلام عليكم سلام عليكم مسعرفة الشوت مسموع. Allah's mercy and blessings be upon you. Ågöd av Allah från den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 ضالين.جزاكم الله خيرا. شارك. شارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ تقيم طراط الذين ان عليهم غير المغبوب عليهم ولض ايو الشيماء الشيماء حبيبتي ما لا عندك كده مظبوطة يعني راحت لكن مدودك بتميل التفقيم بسم الله بقى المادة اه لازم يتوزن المادة يا شيماء لازم بقى بسم الله يبقى الفتحة لا لا بسم الله الرحمن الرحيم لازم الماد يبقى وسطا يا بنتي ما يبقاش ما ما يبقى المادة آ خطأ كده انت ملت للتفخيم الامر لازم يبقى وسطا بسم الله الرحمن الرحيم فالإمالة راحت لكن جالك حاجة تفخيم مادة ان شاء الله يتقن في كل مرحلة ما نوصل للصوت الصحيح هذا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد و اياك. ما تياريت ان شاء الله اي واحدة من البنات تاخدها هيبه انتي لما جيت تقرأي عندك امالة في الله العالمين الرحمن مالك تقليل عندك تقليل يعني تقليل الشي بسيط جدا هم هيزبطوا ان شاء الله مع كده وهسمعك تاني مش عايزة عشور ان اشوف باذن الله تغيير القراءة تماما سمعي شريط يا بنتي قراءة تيجي حد ما فيها خير بس لو زبطت الامال هتبقى افضل بكثير ان شاء الله تبقى تنضم البنت من من بناتي باذن الله دي اخر واحدة ان شاء الله تقرأ وجزاكم الله خيرا إن شاء الله حاضر هعيد الحلقات الأولى أنا عيد الحلقات الأولى بإذن الله معايي تباواعد تتفق إن شاء الله مع أوقات الجميع سبحانك اللهم بحمدك أشهر الله إلهي اللي أنت أستغفرك وأعتوبة إليك اذكركم يا بنات سمع شريط وتدريب سمع الحلقات تكرار ومرار علشان تعرفوا إزاي الفتحة إزاي تكون الفتحة إزاي تكون الفتحة صحيحة إزاي تكون قراءتك صحيحة مش باا با إزاي القراءة صحيحة لأن البنات اللي قرأوا عليها في الآخر معظمهم بيعمل إمالة بتقع بالإمالة فان شاء الله بإذن الله تستزيد انا عندي يقين ان انت تستزيدوا بإذن الله جدا جزيكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته